ربما متميز القرآن والإسلام عن اليهود او المسيحيين وإنما العكس وليسمع الأحباء المسلمين الموجودين معنا كما لهم رأي في اليهود والمسيحيين ليسمعوا إذن رأي اليهود في محمد وفي القرآن وفي الإسلام وفي الخلفاء وليعرفوا أيضا الأحباء المسلمين أن ليس وحدهم الذين لهم أقلام ويكتبوا ولكن الآخرين أيضا لديهم أقلام ولهم عيون ولهم منظار يقيمون به أيضا الآخرين من يريد أن يتابع معي على قدر الإمكان سأقول اسماء الكتب آآ يعني آآ بمرة واثنين على أساس من يريد أن يكتب المراجع ورد في كتاب اسمه اليهودية بين المسيحية والإسلام الكتاب اسمه اليهودية بين المسيحية والإسلام هذا الكتاب صدر سنة 1973 عن مركز المناهج الدراسية بوزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية بالقدس وهو مقرر على الصف السابع الاتدائي في هذا الكتاب شرح لحقيقة ما يسمى بالدعوة الإسلامية والفتوحات الإسلامية حيث وصفها الكتاب بأنها حرب إبادة وثناء ورد في الكتاب صفحة 29 هذه العبارة إن التعاليم التي انطلقت من شبه الجزيرة العربية أوجدت وأيقظت قلقا عميقا في القلوب لقد قاد محمد حرب إبادة لجميع الشعوب والقبائل التي لم تتقبل تعاليمه فأباد قسما كبيرا من اليهود في الجزيرة العربية طبعا هذا الكلام ليس غريب عن المراجع الإسلامية أيضا فهم يعترفون في مراجعهم في السيرة النبوية بهذا الكلام في نفس الكتاب في ذات الكتاب اليهودية بين المسيحية والإسلام في صفحة 44 يقول إن البرابرة ممثلي إحدى التيارات الإسلامية الحاقدة وضعوا اليهود في قرطبة أمام الخيار الصعب إما الطرد او الاباده هذا الأمر لم يحدث فقط في قرطبة وإنما في كل شبه جزيرة العرب كما تؤكد هذه المراجع الإسلامية الكثيرة أيضا هذا الكلام هم هنا يتكلم الآن في هذا الكتاب عن قرطبة فقط في سلسلة كتب اشترك فيها مؤلفان إسرائيليان واحد اسمه بي إحيا والآخر اسمه ميم هرباز سلسلة كتب اسمها شعب اسرائيل ايضا مقررة على الصف السابع الابتدائي وهذه السلسلة صدرت سنة 1972 عرض المؤلفان في صفحة 50, 50 صورة لمسجد وبجانبه الجيش الاسلامي وفي أسهل الصورة شعار الحرب عند المسلمين وهو عبارة عن سيفين يقع في وسطهما من الأعلى هلال ثم يعلق المؤلفان على هذه الصورة الواردة بقولهما الإسلام دين المحاربين انا كنت أعتقد المفروض يعني أن يكون الإسلام دين مثلا المحترمين الإسلام دين المحبين الإسلام دين المتسامحين ولكن هنا الإسلام دين المحاربين هكذا رأى العالم او رأى اليهود من خلال مصادر الإسلام إذا كانت قرآن او سنة او تاريخ رأوا أن الإسلام دين المحاربين في ذات الكتاب صفحة 225 أن بني قريضة وضعوا من قبل جماعة محمد مدة 225 يوما في منطقة معزولة حتى اضطر هؤلاء اليهود إلى الاستسلام فكان مصيرهم مظلما هذا الكلام في كتاب سلسلة شعب اسرائيل للصف السابع تعليف بي إحياء وميم هرباز فضر سنة 72 وضعوا في منطقة معذولة حتى اضطر هؤلاء اليهود إلى الاستسلام فكان مصيرهم مظلما أسوأ من مصير إخوانهم من بني قينقاع وبني النظير فأثر المسلمون جميع الرجال الذين بلغ عددهم 600 وزبحوا بطريقة مفزعة جدا واستمرت عملية القتل طيلة الليل حتى الفجر ثم ألقيت جثث القتلى في الآبار يقصد الخنادق التي حفرت في الآبار التي حفرت خصيصا لهذا الغرض أما الأطفال والنساء فقد بيعوا كالعبيد والإماء هل هذا الكلام صحيح نعم في المراجع الإسلامية صحيح مئة في المئة أنه محمد والصحابة زبحوا يهود بني قريضة وأنا شايفين حاطة العدد 600 في المراجع الإسلامية يزيد عن ذلك كثيرا وباع محمد جزء من العبيد إلى نجد وبدل الجزء الآخر بالسلاح والخير إذن هؤلاء اليهود يعرفون ما الذي جرى ليهود جزيرة العرب ويعرفون الإسلام أكثر مما نحن نعتقد يعني كنا نعتقد أنه أننا فقط من نقرأ العربية نعرف لكن اليوم الحال تبدل في كتاب آخر اسمه إسرائيل والشعوب للمؤلفين يعقوب كاتس وموشي هرشوك هذا الكتاب صدر أيضا سنة 1972 عن قسم المناهج والكتب المدرسية بوزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية ورد في صفحة 18 يقول إن العرب أفرادا وجماعات هم مجرد قبائل رحل يقيمون في الصحراء يعتمدون في رزقهم على النهب والأشغال الوضيعة ولاحظين الكلام من هم العرب قبائل تعيش في الصحراء يعتمدون في رزقهم على النهب والاشغال الوضع هل فعلا قال محمد جعل رزقي تحت ظل رمحي هذا الكلام ليس غريب حينما نقارن ما رآه اليهود في الإسلام والمسلمين مع ما قالهم محمد جعل رزقي تحت ظل رمحي نجد هناك تطابق بلا شك يعني لا يكون من يقول هذا الكلام مفتري في ذات الكتاب صفحة 19 في ذات الكتاب اللي هو اسرائيل والشعوب في صفحة 19 ورد إن النبي محمد خلوا بالكم من الجملة القادمة دي لأنها جملة هامة في الصميم إن النبي محمد بذل جهدا مضميا بذل جهدا مضميا لمطابقة ومماثلت دينه مع العادات اليهودية فقد أمر أجباعه بصيام يوم الغفران والتوجه في الصلاة نحو القدس ومع كل هذا كان ابناء الطائفة اليهودية يعرفون أن محمدا ما جاء ليتبعنا موسي التورا والوصاية وأن دينه يختلف عن دين اليهود في كل تفاصيله لذلك رفض اليهود التخلي عن عقيدتهم فسخروا منه بسبب ضآلة معرفته بشؤون التوراة والوصايا وعندما أدرك محمد أن اليهود لن ينجذب إليه ولا إلى عقيدته قرر أن يفرض عليهم قبول دينه عنوة أو طربهم من المدن التي يقتنونها وحين أدرك محمد كل الكلام دا من الكتاب أن اليهود لن يستجيب له بالانضمام إلى دينه توقف عن محاكاتهم وتقليدهم ومن ثم قرر توجيه المسلمين أثناء الصلاة بدلا من القدس نحو مكة وبدلا من أن يقوم أتباعه بصيام صوم يوم الغفران لليهود فرض عليهم صيام شهر رمضان كما أن موعد صلاة الجماعة تحول من يوم السبت إلى يوم الجمعة الحتة دي بصراحة عايزة بحث رهيب جدا بالذات الكلمة دي تحول موعد صلاة الجماعة من يوم السبت إلى يوم الجمعة انا عن نفسي حبتدي أدرس في الجزئية دي وأحاول أن أجد مراجع إسلامية ولو في واحد من الأحباء الأدنينز او الأحباء الموجودين معنا عنده مرجع اسلامي يقول أن صلاة المسلمين بدأت يوم السبت وتحولت كما تحولت القبلة من يوم السبت إلى يوم الجمعة لأن هذا الكاتب يقرر هنا أن صلاة المسلمين كانت يوم السبت ثم تحولت إلى يوم الجمعة كما تحول الصوم من يوم الغفران إلى رمضان والقبلة من القدس إلى ف يعني ليس غريب أن يكون فعلا الصلاة كانت يوم السبت وتحولت إلى يوم الجمعة أحتاج فقط إلى المراجع للتوثيق ولكن هذا مرجع يهودي بأقلام يهودية وبمنظار يهودي فلو في واحد من الأحباء الضيوف مسلمين او مسيحيين او من الاساتذه القد القدماء الموجودين له مرجع يوثق هذه الحقيقه يا ريت يعطينا هذا المرجع اللي بيسال اين هذا الكلام هذا الكلام مكتوب في كتاب اسمه اسرائيل والشعوب للمؤلفين يعقوب كادس وموشي هرشوكو صدر عام 1972 كما أن موعد صلاة الجماعة أكمل الجزئية تحول من السبت إلى يوم الجمعة وأمر بالصلاة خمس مرات وكل صلاة يجب أن يسبقها غسل اليدين أخذوا من اليهود وأسماء الصلاة يركع المسلم على ركبتيه ثم يسجد كما فرض محمد عدم تناول لحم الخنزير كما يفعل اليهود كلام خطير في ذات الكتاب صفحة 24 وصفحة 25 يتكلم الكتاب عن أن المسلمين والعرب ما هم إلا محتلين للشرق الأوسط وغربه سيقول ما نصه اسمعوا ما رأي اليهود في الإسلام والمسلمين صفحة 24 صفحة 25 تزعم الخلفاء الأربع الأوائل القبائل العربية على مدى جيل كامل من سنة 632 ميلادية وحتى سنة 661 وخلال هذه الفترة اندفع المؤمنون المسلمون من مسقط رؤوسهم وبسطوا سلطتهم سلطتهم على بلدان كبيرة ووافعة فقد احتلوا هذه البلدان الواحدة تلو الأخرى إلى أن وصلوا إلى فلسطين أرض اسرائيل وبلاد ما بين النهرين وأجزاء من آسية الصغرى ثم توجهوا غربا فيمموا شطر مصر فاحتلوا هذه البلاد يعني إذن ما يقال في هذه الغرفة أن العرب والإسلام ما هم إلا أنا يعني بسميهم مستخربين لا بسميهم مستعمرين ولا محتلين يعني. بسميهم مستخربين لأنهم خربوا الحضارة التي كانت في هذه البلاد انظروا إلى العراق انظروا إلى لبنان انظروا إلى سوريا انظروا إلى أم الدنيا مصر كما يسميها الأحباء المصريون أين هذه الحضارات لماذا يعني جعلوا هذه المنطقة آخر الشعوب استخربوا البلاد فهم ليسوا مستعمرين ولكنهم مستخربين إذن هذه النظرة في عيون اليهود أيضا موجودة في نفس الكتاب يا إخوة صفحة 36 يقول أن العرب المحتلين كانوا في غالبيتهم سكان الصحاري ولكنهم تحولوا إلى حكام فالعرب انطلقوا خلوا بالكم من الكلمة القادمة فالعرب انطلقوا للاحتلال بهدف تحويل العالم بأثره إلى أتباع ومؤمنين بمحمد وتحويل الكافرين الى مؤمنين كلام خطير جدا انطلقوا للاحتلال بهدف تحويل العالم بأثره. إلى اتباع ومؤمنين بمحمد وتحويل الكافرين إلى مؤمنين من يريد اسم الكتاب اللي بيسأل على التكستو بيقول عايز اسم الكتاب اسم الكتاب إسرائيل والشعوب تأليف يعقوب كاتس وموشيه هرشوق هرشوكو صدر الكتاب سنة 1972 عن قسم المناهج والكتب المدرسية وزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية إذن هؤلاء الناس كانوا فعلا آآ آآ انطلقوا ليجعلوا العالم كله مسلم يعني آآ آآ انطلقوا ليأسلموا العالم بالسيف بالاحتلال بالقوة بالجبر ليس بالمنطق ليس بالفكر والعقلانية وإنما بالحرب وبالسيف وما إلى ذلك إذن حينما ينتبه العالم اليوم إلى الإسلام في قضية مثل الحجاب او غيره التي يريد يريدون أن يفرضونها لأوضاع سياسية يريدون أن يحتلون العالم فقط ليس لمنهج ديني أبدا لكي ما يكون هناك مظهر إسلامي سياسي طيب في ذات الكتاب نفس الكتاب تحت عنوان اشتقار العرب للحضارة في صفحة 28 أن العرب يقول هكذا أن العرب أثناء يعني الحتة دي بس أنا شايد حد يضحك يعني أن العرب أثناء احتلالهم بلاد فارس أنت عارفين بلاد فارس ماد وفارس احتلت العالم كله في يوم من الأيام وهم يعني الذين كان لهم وضع وشأن في بعد الدولة البابلية كانت الدولة المادية دولة فارس إيران حاليا فكان لهم حضارتهم صناعتهم اتكاراتهم فما الذي حدث اسمعوا في صفحة 28 أن العرب أثناء احتلالهم بلاد فارس أخذوا معهم بصاطا ساخرا من قصر الملك الفرس راحوا ملك الفرس وبعد ما استولوا دخلوا بيت الملك طبعا هم عايشين في خيمة دخلوا قصر ملوكي فليقوا فيه إيه ليقوا فيه زي بصاط ساخر كده يعني ده دل... عاصلنا زي موكيت وجدوا بساطا ساخرا منسوجا ومطرزا أيها زي سجادة يعني بصورة رائعة لكن مرصع بالحجارة الكريمة أهباقة إيه شوف حجارة كريمة لما تكون بترصع سجادة يبقى الناس دول كان حضارتهم إيه وبدلا من أن يحافظوا عليه كتحفة رائعة قاموا بتمزيقه وتوزيعه قطعا بينهم يتخانقوا على البساط مين ياخذه لا انا انا انا قالوا خلاص نقطعه كل واحد ياخذ حته فاقطع البساط كل واحد اخذ حته صدقوني هذا الكتاب هذا الكلام في صفحه 28 من ذاك الكتاب ذاك الكتاب يعني, <تصفيق> في ذات الكتاب يعني. يعني حتى ما فيش واحد يتنازل يقول طيب انا دوني فلوس مثلا وخلوا البساط زي ما هو لا راحوا مقطعين البساط وكل واحد تحت من البساط يعني طيب في كتاب آخر الكتاب في منهج الجغرافية بيدرف لي الخامس الابتدائي تعليف دكتور كي طوف و اسمه كده يتوقف ويرني في صفحه 102 اسمعوا هذه العباره كتاب جغرافيا بيشرح كتاب الجغرافيا المناطق والاماكن ونزوح هذه الشعوب إلى تلك المنطقه ونزوح شعوب اخرى الى يعني جغرافيا مناطق يقول بقوه السيف اجبر العرب الشعوب المغلوبه على القبول بدين محمد فلم يكونوا ليعرفوا الشفقة في الحرب فقد فنيت قبائل كبيرة على أن تقبل بالدين الإسلامي انا عاوز كل واحد يحط وردة لهذه القبائل التي فنيت ورفضت الدين الإسلامي كل يحط وردة على روح هؤلاء الشهداء الأبطال الأشاوس الشجعان الذين رفضوا الاسلام وقبلوا ان يموتوا ابطالا شرفاء صحيح يستحق ورده فلم يكونوا خلاص كفاية الورود شكرا للورود الكثيرة ده يعني فالتك بعد كده حيقول كملت الورود يعني يقول لك ايه لم يكونوا ليعرفوا الشفقة أن الحرب قد ثنيت قبائل كبيرة على أن تقبل بالدين الإسلامي في كتاب آخر نتحول إلى كتاب آخر كتاب اسمه دولة إسرائيل وانتشارها في عصرنا ثاني لحب يكتب دولة اسرائيل وانتشارها في عصرنا هذا الكتاب مقرر على المدارس الثانوية في إسرائيل تأليف ميخايل زيف حول مكانة المرأة في الإسلام وعند العرب واو. حتى دي عارفينه حتى دي عارفينه في صفحة 120 121 يقول أن مكانة المرأة العربية متدنية فهي لا تنعم بأي نسمة من نسائم الحرية منذ ولادتها فلا تفرح بها العائلة حقوقها مهضومة وتتزوج وهي صغيرة رغم إرادتها الله دا عندهم الطلاق أربعة وإحنا مش واخدين بالنا ها؟ ذا عندهم الطلاق أربع عرفين كويس زواج الأطفال تتزوج وهي صغيرة رغم إرادتها وغالبا ما تحرم المرأة من ميراث أبيها ويتزوج العربي أربع نساء بالإضافة إلى الجواري وهذا شائع في الطبقات الغنية ويقل في الطبقات الفقيرة شايفين الناس ذلك بيعرفوا بيعرفوا كتير كتاب آخر اسمه روما في عظمتها وسقوطها بعدين شرطة كده العرب والإسلام تأليف دائرة المناهج التعليمية وزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية بإشراف البروفيسور جولمر والمؤرخة حفا لسترو سيافا. ويصدر عام 72 أيضا ولد في صفحة 71 أن علاقة النبي محمد خلوا بالكم من الكلام ده أن علاقة النبي محمد بزوجته خديجة بدأت عن طريق عقد اتفاقية قران بين الاثنين وزواجه من خديجة هو الذي جعل منه رجلاً ذا شأن وجاه محمد نفسه بيعترف بكده ان خديجة البسطة يعني الملابس الغالية يعني النعمة هو نفسه بيعترف <تصفيق> لكن يشوفوا الناس دول وصلوا الفين وصلوا ان يسقفوا اولادهم عن ما هي كالاسلام والمسلمين وكيف كان حال محمد وزواجه من خديجة هو الذي جعل منه رجلا ذا شأن وجاه ده صفحة 71 في صفحة 72 إن النبي محمدا عندما زار سوريا وإسرائيل تأثر بالديانات الموحدة وخاصة اليهودية ويقول لك, إيه يقول لك الإسلام دين التوحيد توحيد ايه هو انت كان عندك حاجة وانت كنت تعرف حاجة اساسا عجبتني الحتة دي جدا وانا كنت باراها يعني صفحة 72 ان النبي محمد عندما زار سوريا تطلبوها الشام يعني واسرائيل تأثر بالديانات الموحدة وخاصة اليهودية في نف الكتاب صفحة 74 ان محمدا كان يأمل أن ينضم إليه اليهود يهود المدينة ولم يرى أي تناقض بين أقواله وبين معتقدات اليهود وأن اليهود كانوا يسخرون من محمد بسبب قلة معرفته بالتوراة كانوا, كانوا بيسخرون مش عارف أي حاجة في التوراة ويقول لك نبي ونبي ما يعرفش التوراة في صفحة 78 من ذات الكتاب يقول أمر محمد المسلمين بالتوجه في صلاتهم نحو الكعبة بدل القدس بعكس ما كان الحال في بداية الدعوة حين كانت علاقته جيدة باليهود صديحة صديحة بصراحة يعني حينما كانت علاقته جيدة باليهود نجد أنه كان يوجه المسلمين إلى الكعبة لكن حينما بدأت الأمور يعني تختلف قال لهم خلاص وجهوا إلى الكعبة كلام بيحملهم الذكرين قرينا من شوية في إحدى المراجع اليهودية هنا كمان بي بي بيوسق الكلام في نفس الصفحة 78 بيقول بس خلوا بالكم من الحتة دي كلهم خلي باله اسمعوا بقى رأيهم ايه في القرآن اسمعوا رأي اليهود في القرآن ايه في الصفحة 78 من الكتاب ان الأحاديث التي نقلها إلى المؤمنين برسالته كتبت ووضعت في كتاب دعية فيما بعد بالقرآن إن الأحاديث التي نقلها إلى المؤمنين برسالته كتبت ووضعت في كتاب دعية فيما بعد بالقرآن يعني هم عارفين يعني كويس جدا انه موضوع الوحي وجبريل ووى الى اخره يعني مش بس كلام كذب لا عارفين انه خرافة عصت فرق انك تعرف ان ذو كلام كذب وفرق انك تعرف انها خرافة لا مش جبريل انت يا جبريل جبريل التاني بتاع محمد في سطحة 91 ورد ان السبب في بناء المسجد الأقصى وقبة الصخرة يعود إلى اعتماد المسلمين على المعتقدات اليهودية التي تقدس جبل الهيكل أي هيكل سليمان كلام خطير جدا الكلمة دي لازم تقفوا قدامه كويس يا إخوة خلوا بالكم إن السبب في سببين حقيقة يعني ده سبب وحقدم لكم سبب تاني بعد شوية لكاتب اخر في بناء المسجد الاقصى والكل السببين في منتهى القوة يعني السبب الاول اتذكروه عشان يجي السبب التاني تكونوا فكرينه السبب الاول في بناء المسجد الاقصى وقبة الصخرة يعود الى اعتماد المسلمين على المعتقدات اليهودية التي تقدس جبل الهيكل اي هيكل سليمان وإلا لماذا بنيت مسجدة فوق مكان الهيكل هيكل سليمار في صفحة 104 في الحديث عن الخلفاء المسلمين يقولون ان الخليفة العباسي ان الخليفة العباسي كان ينضي يومه في شرب الخمر واقامة الحفلات انا عايدكم بس تذكروا السبب الاول لبناء المسجد الاقصى حسألكم منه بعد شوية في كتاب دروس في التاريخ اسمه كذا الكتاب دروس في التاريخ مقرر على المرحلة الثانوية صادر عن مؤسسة معلومات للنشر عام 1987 يعني ده أريب لسه ما كملش يعني 20 سنة لسه طبقا لمناهج وزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية نجد في هذا الكتاب ألف تأثر الإسلام بالمسيحية واليهودية هم اللي كانت دين في كتاب بيقرروا على التلاميذ بيكتبولهم الكلام ده تأثر الإسلام بالمسيحية واليهودية ورد في صفحة 192 193 من هذا الكتاب إن الإسلام تأثر باليهودية والمسيحية واستقى منهما الكثير من أصوله ومعتقداته ابدا ألف تأثير الإسلام بالمسيحية واليهودية باء رأي ايه في الفتوحات الإسلامية الفتوحات الإسلامية بمثابة اجتياح عسكري هدفه الاحتلال ونشر الإسلام وورد في صفحة 194 إن الفتوحات الإسلامية كانت تمثل أكبر الحملات الحربية في تاريخ البشرية لم يشهد مثلها العالم منذ عهد الاسكندر المقدوني في القرن الرابع قبل الميلاد ووصف العرب بالمحتلين جيم الإسلام متقلب في معتقداته يعني إحنا نتكلم عن الناسخ والمنسوخ وإيه وإيه. اسمعوا هو بأوليه الإسلام متقلب في معتقداته ليس له أصول وسوابط ورد في صفحة 198 عن عالم عاش في القرن العاشر الميلادي اسمه المقدسي ده السبب الثاني ماذا ذكرين السبب الاول ماذا ذكرين السبب الاول كان في بناء المسجد الاقصى اسمعوا السبب الثاني ان السبب في بناء مسجد قبة الصخرة في موقعه جاء لتحويل الناس عن تأثرهم بروعة بناء كنيسة القبر المقدس كلام يهود مش كلام مسيحيين كلام يهود مش كلام مسيحيين دخل المسلمين اللي ساكنين في خيمة بウÜRU ده حتى عمر بن العاص بウÜR بمنارات الاسكندرية هكذا تكون مراجع اسلامية بウÜRU بروعة كنيسة القبر المقدس عمال المسلم ماشي بحلق في الكنيسة و جمالة يعملوا ايه يعملوا ايه يعملوا ايه راحوا بانيين المسجد قبة الصخرة ليحولوا انظار المسلمين من الإنبهار بروعة بناء كنيفة القبر المقدس إلى النظر الى قبة الصخرة كلام دا لا يقوله مسيحي يقوله اليهود الذين يعيشوا في هذه المنطقة ولهم أيضا تاريخهم الموسق ما رأيهم في الإسراء والمعراج؟ يقول عن الإسراء والمعراض ولد في نفس الكتاب صفحة 199 أنه حسب الأسطورة العربية حسب إيه؟ حسب القصة العربية؟ حسب الحكاية العربية؟ لا يقول لك حسب الأسطورة مكشوف اللعبة أصلا مكشوف حسب الأسطورة العربية انطلق محمد في إحدى الليالي راكبا على حصانه المجنح وطبعا مش حصان يعني لكم رقوا شوية يعني رقوا يعفور شوية إلى حصان مجنح رقوا البراق يعني راكبا على حصانه المجنح من منزله في مكة إلى جبل الهيكل في أورو شليم ومن هناك اعتلى فوق حجر صعظ به إلى السماء للزيارة وبعد أن أنهى زيارته شوفوا, شوفوا النزل الكلمات هذه بتتحطى علشان هم قفضين حطها كذا بصبوا ليه وبعد أن أنهى زيارته أعاد حصانه المجنح إلى منزله في مكة قبل أن ينبلج الفجر والمكان الذي ربط به محمد حصانه حسب الأصورة هو الحائط الغربي وما زال المسلمون يسمونه بحائط البراق حتى الآن صح المسلمين بسموه حائط البراق كانوا زمان عملين يسموه حائط المبكة لما آمت الانتصاد الثانية كل القنوات اتفعوا غيروا سموه حائط البراق من هنا برك بركه من حائط البراق بركه ببرقه, ببرقه ببراقه إلى سدرة المنتهى <تصفيق> لما, هو, لما هو براق يا محمد <تصفيق> ده تعليقي انا لما هو براق وحيوان جايي لك مخصوص مع جبريل علشان يشيلك من مكة للمدينة من مكة للقدس ومن القدس إلى السماء وهو اللي شاء لك وهو اللي جابك بتربط ليه حيجري خايف ويجري منك وديه الأسطورة يا أخوة ديه الخرافة هنا علشان كده هو ما بتكلمش هنا من فراغ دبي تريج على الكلام ده بقول لك رابط البراق تربط ايه هو براق شالك في حتة انت ما تعرفش تمشيه ده, ده يعني حسب الأسطورة يعني. طار بيك وانت ما تعرفش يتبط شبر من الأرض وصل بيك لسدرة المنتهى وجابك تاني راجع تروح تربطه هذه الأسطورة الخرافة لا تخلو من الكذب المكشوف فربط البراق لا والمسلمين يقولوا ايه ربطوا في الحتة اللي بيربط فيها الأنبياء البراق ما كل النبي عنده براق بالمناسبة عشان يكون عنديكم فكرة فهو ربطوا في المكان اللي بيربطوا فيه الأنبياء البراق بتاعهم هو ربط مع البراق بتاعهم ما رايهم في بعض خلفاء المسلمين ورد في نفس الكتاب صفحه 210 ان خلفاء العباسيين كانوا يحبون الشرب وحفلات المجون وفي نفس الصفحه 223 في نفس الكتاب 223 ان الخليفه عمر ابن الخطاب مقتن وقد تزوج إحدى بنات ملك فارس بينما اهدى ابنته الثانية بعد سبيها إلى رئيس الطائفة اليهودية يعني بنات فارس خطوة وحدة وأدى وحدة لرئيس الطائفة اليهودية وبيقول عليه مختل في نفس الكتاب يقول في صفحة خمسة من كتاب آخر اسمه اللي بيحب برضو يكتب معنا رقم الصفحات وأسماء الكتاب اسمه رحلة إلى الماضي الكتاب اسمه إيه رحلة إلى الماضي صادر عن قسم مناهج التعليم وزارة المعارف والثقافة والرياضة الإسرائيلية عام 1997 مخصص لطلبة الصف السابع في المدارس الحكومية صفحة 5 ذكر كلمة محمد محمد محمد مرات كثيرة جداً دون أن يتم حتى الذكر كلمة نبي الإسلام او لقب أو أي شيء فقط محمد يقول الكتاب أنه فرضت عليهم على اليهود قيود مهينة تعود إلى عهد الخليفة عمر ابن عبد العزيز اللي كان موجود سنة 717 إلى 720 الملقب بعمر الثاني من هذه التشريعات اسمعوا المفاجأة كله جاهز عشان يسمع المفاجأة اليهود اليهود بيشتكوا من المعاهدة الجائرة اللي كانت في العهد ده ايه هي بقى واحد عدم بناء الكنس او المجامع اليهودية عدم جواز ترمين المهدم منها الا باذن خاص كما لا يجوز اقامة اي مظاهر وشعائر دينية في الشوارع كلكم عارفين الكلام ده بتعمين الوسيقى العمرية شكرين بيجدد هنا عمر بن عبد العزيز مش عمل حاجة ما عمل شيء من ان هو جدد ما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب لا يجوز تعليم القرآن او الادلاء بشهادات ضد اي مسلم في المحكمة شوفوا العنصرية يعني لو شفت مسلم قاتل وانت مسيحي او يهودي كافر اياك تروح المحكمة وتشهد على مسلم تخيلوا يقول لك دي معاهدات تخيلوا بدون ادنى خجل يسمون هذه معاهدات لا يجوز الاجلاء بشهادات ضد اي مسلم في المحكمة كما لا يسمح لهم بركوب الخيل كما حدد هذه القوانين علامات معينة طوب على الجزء الخارجي من ملابس اليهود والمسيحيين فاليهودي يضع علامة صفراء والمسيحي علامة زرقاء في تمييز عنصر أكثر من كده في الملابس شكتم في أي دولة كان فيها اضطهاد عنصري بيميز في ملابس الناس أهو المسلمين بيميز في الملابس يقول لك لا المسيحيين واليهود عاشوا معانا كويسين عاشوا معانا محترمين آآ آآ عاشوا معانا في وحدة وانسجام يعني مكرمين اهو ميزتم المسيحي واليهودي حتى في ملبسه ونحن اليوم لسنا من نشتكي وحدنا من الماضي المهين المؤلم لا اتضح اليهود ادي عندهم كتب وعنديهم آآ آآ التاريخ وحظين لكم كل المواقف اللي انتم عملتوها في سلسلة كتب وقائع تاريخ الشعب شعب اسرائيل كتاب مقرر على الصف السابع الابتدائي تأليف بي احياء وميم هرباز يقول الكاتبان في وصفهما لمحمد يقولان عنه الغارق في أحلام اليقظة والمحارب والمبتدع للدين الإسلامي نتذكرين لما الرسوم الدينماركية عملت إيه؟ هيجت الدنيا والناس قامت و... فأتاري اليهود الرسمين الموضوع ده من بدري يعني اليهود رسمين في وقاع تاريخ شعب إسرائيل رسمين صورة لمحمد المؤلفين الاثنين دول دي احيا وميم هرباز في الكتاب تاريخ شعب اسرائيل رسمين صورة لمحمد صفحة 15 واحد كده واقف يعني ما فيش اي لا تقشف ولا خشوع ولا تواضع ولا تسامح اللي بيتمنوا المسلمين يعني يظهر في الصورة مرتديا ملابس فاخرة ماسيك زهرة زهرة بإحدى يديه يشم الزهرة واليد الأخرى على مقبض السيف معتمرا عمامة فاخرة طبعا التفسير إيه للصورة دي التفسير يفشف عن نفسية تسعى وراء اللذات الحسية وفي نفس الوقت ترغف في القتال وتفكي الدماء في ورده بيشمها ناحية جنسية وصفك الدماء بالسيف الموجود في إيدو والكلام ده موجود في صفحة 15 و18 من الكتاب السابق حتة تانية في علاقة محمد يهود الجزيرة ودي حتة مهمة جدا وأنا خلاص قربت أخلص علشان ما يكونش الموضوع عليكم طويل يعني. لأنا خلاص قربت على الانتهاء فيقول لك ايه ان الرسول استمر لو سمحت خلوا بالكم من الكلام ده العبارات القادمة ان الرسول استمر في علاقته الحسنى مع يهود الجزيرة العربية مدة طويلة الا انه لما احس ان من الصعب عليهم عليه استمالتهم الى دينه الجديد شرع, أو شرع باهانة اليهود ومعتقداتهم وأمر المسلمين بالإحتعاد عنهم وعزلهم بابئا حملته بتدبير المؤامرات والمكائب ضدهم هذا كلام اليهود في كتابهم في كتبهم كان كويس أقول لك إيه وخاصة مع اليهود الذين كانوا يقطنون حول المدينة أمثال بني قينقاع وبني النظير وبني قريضة <تصفيق> إذن هناك أيضا رؤية أخرى للمسلمين أخرى أحباء المسلمين أن ينتبهوا أنهم ليسوا الوحيدين لذلك هم ينتبهوا أيضا في نفس الكتاب في صفحة فيه يقول يكون... الحديث مع بني قريضة ما أن أنهى حروبه محمد وانتصاراته على يهود بني قل نقاع وبني النظير حتى توجه إلى بني قريضة مستغلا ضعف إخوانهم اليهود وانتصر عليهم نفس المرجع السابق وأثر حوالي ستمائة رجل منهم وقتلهم بطريقة قاسية ولم يكن حال النساء والأطفال أحسن من حال الرجال وقد بيعوا عبيدا وخداما رأي اليهود إيه في مصادر الإسلام الإسلام كمصادر كقرآن وكتشبيع من أين في نفس الكتاب ففحة 22 في الفقر الثاني تحديدا يذكر المؤلفان أن الدين الإسلامي كان خليطا من اليهودية والمسيحية فمادة الدين الإسلامي تجمعت نتيجة لسفرات محمد التجارية وتعرفه على مبادئ الدين اليهودي وجمعه لقفص العجائب والتجارب التي حصلت لكل من سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإنبياء إسرائيل ولم تكن تعاليم محمد جديدة على العرب لأن اليهود كانوا قد سكنوا الجزيرة العربية منذ خراب الهيكل الأول الكلام موجود في كتب اليهود يعرفون أشياء كثيرة رأيهم إيه بقى في الصوم عند المسلمين أنا ذكرت لكم في مرجع أذكر لكم أيضا في هذا المرجع يقول في صفحة 18 من نفس الكتاب تحديدا في الصفر 15 ان المسلمين كانوا قد استبدلوا صوم رمضان بصوم يوم الغفران الذي كانوا قد اتبعوه عندما كان الرسول على علاقة طيبة مع اليهود ولما أخذت هذه العلاقة تسوء استبدل, استبدل صيام شهر رمضان بصيام يوم الغفران يعني لما كان معهم كويس كان بصوم صومهم والكلام دا موجود طبعا في مراجع المسلمين أيضا ولما ساعات العلاقات عمل هو صوم لوحده اسمه صوم رمضان قرات لكم منذ قليل القبلة من مرجع يهودي وايضا هذا مرجع يهودي في صفحة 18 نفس الكتاب السابق وهو تاريخ شعب اسرائيل تاليف ب احيا وميم هرباز يقول الاتي في صفحة 18 عدم معادات اليهود له وقع يعني يقول حتى يضمن الرسول او حتى يضمن محمد عدم معادات اليهود له وقع معهم اتفاقية تقضي بأن يتوجه المسلمون في صلاتهم نحو مدينة القدس ولكن عندما ساءت العلاقة بين محمد واليهود أجبر رجاله ذو الكعبة قبلة لهم في الصلاة بدل مدينة القدس هذا الكلام في القرآن موجود نولي لك قبلة ترضاها شيء غريب يعني في نفس الكتاب صفحة 28 29 و 31 يقول آآ آآ آآ أن مال بيت المسلمين هذه كلمة صحيحة خطيرة أن مال بيت المسلمين كان يذهب لصالح الخليفة ورجاله في البلاط ليتمتعوا به وعن أسرتين بني هاشم وبني أمية في الصراع على الخلافة أن العلاقة بين أسرتين بني أمية وبني هاشم بقيت تتحكم فيها النزع العصبية حتى بعد دخول بني أمية الدين الإسلامي وفي صفحة أربعين من ذات الكتاب أن المسلمين فرضوا ضرائب كثيرة عليهم وسلبوا أراضيهم وسلموها إلى الغرباء وخلوا بالكم وحولوا مقابرهم إلى مرابض لقطعان الحيوانات يعني إحنا بنقرأ في البخاري أن محمد حول مقابر في البخاري حول مقابر المشركين الى مسجد وهنا هم يقولون أنه حول مقابرنا عنهم هم كيهود حول مقابرنا نحن اليهود إلى, مق... إلى مرابب لقطعان الحيوانات ثم بعد ذلك يقولون أن الإسلام يحترم حرمة الناس وحرمة الأموات وحرمة اليهود وحرمة البشر إلى آخره وأنه دين سماحة وإلى و... آخر الناس التي لا وجودها في الحقيقة في الإسلام إذن أختم بهذه الجملة وأترك الفرصة للأحباء فأقول الأحباء المسلمين كما أن لكم منظار تنظرون به إلى الآخرين وتحكمون وتشويهون في الآخرين كما تريدون ثقوا تماما أن الآخرين أيضا لهم منظار ورأوا به الإسلام ورأوا به محمد ورأوا به القرآن وهذه هي نظرتهم انا ما عرضت هنا إلا شيء نذير وبسيط جدا لنظرة مجموعة وفئة بسيطة جدا من المثقفين اليهود الذين قرأوا الإسلام ومصادره والقرآن والأحاديث والتاريخ الإسلامي والسيرة النبوية وخرجوا بهذه الزبدة البسيطة المتواضعة عن ما هي الإسلام ومحمد والقرآن والانتشار والاحتلال الإسلامي إلى آخرين أرجو أن تكون هذه الكلمات البسيطة المتواضعة فيها معرفة للأحباء الموجودين معنا وأنا أثق طبعا أنه في أساتذة عمالقة موجودين معنا انا أنا يعني أتعلم منهم الكثير ربي بارك حياتكم وأشكر تشجيعكم لينا ولا أنسى أن أشكر أستاذي الفاضل الكبير The only way الذي بمحبته يتيح لنا هذه الفرصة الرائعة أسبوعيا لكي ما نطل يعني من خلال هذه الفقرة عليكم بهذه المواضيع التي أعتقد انها قيمة وهمة جدا في حياتنا المعاصرة الرب يبارك حياتكم وتفضل أختي المحبة أشكرك لو سمحت مشكورة ممكن تقودي ان